Bismillahirrahmanirrahim Malik ذَٰلِكَ جَنَّاتُ عَدْنٍ نَّحُورُهَا مِن فَوْقِهَا وَحُورٌ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ لا تَسْئَلُونَ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَى وَالنَّذِيرُ مِنْ رُطَبِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا جَرِيمِينَ وَمَا صَلَّى قَنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وما بَيْنَهُمَا لَآيَةٌ مَّا خَلَقْنَاهُمَا بَاطِلًا إِنَّ أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يؤلي مولكا العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام أذيب كالمهن يغني في المطور كربي الحميم خذوه سُقُطَ رَأْسُهُ مِنْ عَالِي الْجَارِ جَنَّاتٌ وَيُرْوُونَ يَلْبَسُونَ مِن حَرِيرٍ وَسُتُرٌ ۖ سَلامٌ ذٰلِكَ مَوْعِدُ الصَّالِحِينَ كَذٰلِكَ وَزَجَرَ laa Se so.